ان الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه بنيان مرصص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 اسراء الى اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين ادي من التورات ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فَلَمَّا جَاءهُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدَاعِى إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 انصر الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصرني الى الله قال الحواريون نحن انصر الله فآمنوا كافتم من بني إسرائيل وكفر الطائفه فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين